أعوذ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إننا نفس سلأماركم بالسوء إلا ما رحم ربيم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 حفيظ عليم وكذلك مكننا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين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 أَلَا تَرَونَ أَنِّي أُوفِ الكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُوزِعِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَسَاعِنُونَ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 إِلَاءَ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلِ مَعَنَا فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَا نَجْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَاسِذُونَ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 تُونُ موثقا من الله لا تأتني به الا ان يحاط بكم فلما اتوهم موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل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 أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهم جَعَلَ السقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِثٌَّا أَذَّنَ مُؤدّنٌ أََتُهَا الععيرُ إكُمْ لَسَارِفُون قالوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمَّا ذاَا تَفقِدُون قالوا نَفْقِدُ صَواع المَلِكون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحده فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه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 له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إما نراك من المحسنين قال ما الله أن وَدَاءَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرُّدْتُمْ فِي يُوسُفٍ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Musemo ila ker se o, prijateljih mnoho dugo bih vraljim Sod-e anything wem že sve a na kanjih dole mihlo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 قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لَمَّا دَقَنُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْدَاتٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وتصدق علينا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيع أجر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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بنصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولم ما فصلت العير قال ابوهم انني لا اجد ريحا لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن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 قَالَ سَ فاستَغُفِر لَكُم رَّ إَِّهُ وَغَفُور الرحِيم فَلَمم دَقَلُوا عَلَ يوشُ فَآو إلَيْهِ أَبَ وَيهِ وَقَالَ دَخُوا مِ الص وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ رَبٌّ وَقَدْ أَحْسَنَ نَبِيٌّ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ, أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهطني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر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 f e m u n t t h u r s i a t h u m u على بصيرة انا ومن اتبعني على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن فَنُجِّيَ مَنَّ شَاءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب والذين انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 وَزَرَعُ وَنَخِيلٌ سِنوانَان سِنوانَانُ وَغَر سِوانانِي يُسقَابِمَاِ وَاحِذٍ وَنُفَغضِلُ بَضَهَاب وَنفَغضِل بَعْغَهَا على بَعْضِ في الأكل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خنت من قبلهم المثلات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 Allah yu'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tghizul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يُغَيِّرُ مَا بقوم حتى يغير ما بأنفسه وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ والملائكه ان كنتم من خيفتي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحا له دعوه الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ليبلغ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 الله هو اكبر <تصفيق> قل المر رب السماوات والارض كن الله قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَكُوا كَخَلْقِي فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ 키javili glasbi, ki se jeal scris, da je nekaja zichne,cycle je on etern Mund o Brás In il عَلَيْهِ v aunque il ligilی vmejskiejsi čili زَبَدٌ ki كَذَلِكَ v odt razoriz razovanej, ini الزبد فيذهب جفاء وانما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 الذيينَ يُفونَ بِعَهْدِ اللههِ وَلَا يَنكُضُون المثاق والَّذينَ يَصِلونَ مَا أَمَرَ اللهَّهُ بِهِ أَ يصَلَ وَيَخْشَونَ رََّّم وَيخافون وَيخافونَ سُحس والذين صبروا ابتغاء وجه ربيهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنام الذين آمنوا وتطمئن ح القلوبُهُ بذك الأَ بذك الل تَطمَئ القُلوب الذينَ آمَن وَامِن الصانِحاتِ طُوبَ لَم وَحصنُ م كذالك ارسلنا كان في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا لتتلو الذي أوحينا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعتاه او تهلق قريبا من دارهم قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المين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 قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت هواهم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 لكل اجل كتاب ان شاء الله ما يشاء ويثبت وعاده ام الم كتاب وان ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفى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 وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الداو ويقول الذين كفروا لست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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبال شكور وَإِذقالَالَ مُسَالِقَ مِنذكُم نِحمَتَ الله يعَلَكُم إِذذ جَكُم مِن آلِ فِ الرعونَ يَسُمَُكُمْ سُ العذَابِ وَيُذَبِّحونَ بَنَا أَنكُم وَيَْتَحونَ نِس أَكُم وَفيذَ لِكُم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن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 وَقَالُوا إِنَّكَ فَدْنَا بِمَا أُرسلتَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيدٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر ح ل تُريدونَ تَصُدُونَ عََّ كَ يَعبُدُ أَب أُونَ فَأتُونَ بِسُطان مُبين قَات لَ نُصُرُون مِ نحنُ إِلَّا بَشَر مِثْلكُ وَلَ اللهَّ يَم وَلَ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 تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرُسُلٍ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُحَالَ إِلَيْهِمْ ربهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من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 أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَسُولِ فَقَالَ لَكُمْ تبعا فهل أنتم فهل أنتم وَنُنَعَمَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَقَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا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 فَلَا تَنُومُنِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ من قبل. Inna adh-dhalimina lahum adhabun aleem Wa تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف اضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجره طيبه أصلها ثابت, اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤكلها كل حيين يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لا من قرار يُصَنِّعُ بِاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْمِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ Alam tara alladhina baddaluna ni'matallahi kufran wa ahallu dawmahum سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Kul li'ibadiy alladhina amanu yuqimus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 سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ وَإِن سَنَ لَظَالِمُونَ كَفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِي أَن نعبد RABB İNHUN NAĒLALN KATHIERA MNĂNĂNAS FAMEN TABİعANI FĀINNHU MINNİ WAMEN عصANI FĀINNK GHAFOUR URRAHİM رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ Rabbana li tudhim as-salata faj'al al-af'idatan minan nas tahewi ilayhim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 سميع الدرائب ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن رَبَّنَا أَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدَيْنَا وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنَا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء A oznanih misl terminar cajelim pra тр色 je, sokovi zoni pravboxenje, prav rijetom, wa takawantu tabi'u ar-rusul awalam takunu aqsamtum min zawal fi انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ الله عزيز ذو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 Zdravljeni Allah, kul ma kasabat, in Allah srejil hisab. Hvala, kul napsi ma kasabat, أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبي وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم سبحان ربك ورب الملائكه عز ما يصفون وسلاما على المرسلين